لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّنَا كُنَّا مُحْتَاجَةً بِذَعَةٍ وَكُنَّا بِالْعَجَمِ ضَلَالَةً وَكُنَّا ضَلَالَةً فِي النَّارِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا عِلْمًا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اهْدِنَا لأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَالأَخْلَاقِ لا يهدي لأحسنها إلا أنه وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا واردقنا اتباعه.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 كرأوه الرحيم درسنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى في مادة التفسير من قصار السور وقد بدأنا في الأسبوع الماضي سورة الفاتحة باختصار ولازلنا في المعنى العام لسورة الفاتحة ويقول المصنف رحمه الله لقد جمعت هذه السورة أي سورة الفاتحة فاتحة الكتاب ثم هات المطالب القرآنية واشتملت على أهم مقاصده أتم اشتمال وتضمنت أسماء أغراضه أكمل تضمن فقد اشتملت على تعريف واجب الوجود والرب المعبود بثلاثة أسماء من أسمائه الحسنى جل وعلا بل هي مرجع الأسماء الحسنى كلها وعليها مدار صفاته العليا تبارك وتعالى وهي الله الرب الرحمن وأثبتت الوحدانية المطلقة الله رب العالمين مرسل هذا, الدين. مرسل هذا الدين الذي هو دين التوحيد وتضمنت إثبات يوم الحساب وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها وتفرد الخالق المعبود تبارك وتعالى والرب المقصود بالحكم فيما بينهم وسيكون حكمه بالعدل والقسطاس المستقيم وكل هذا تدخل تحت قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب وسبق أن قلنا في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى أنزل على العدد من المرسلين مئة وثلاثة عشر كتابا من السماء مئة وثلاثة عشر كتابا ونحن مأمورون بأن نؤمن بها كلها بأنها كلام الله المنزل منه على الأنبياء والمرسلين وإن عرفنا كالكتب الأربعة والانجيل والزبور والقرآن والخامس الصعف إبراهيم أو لم نعرف عدد بقية الكتب الذي مئة وثلاثة عشر كتب عرفنا منها خمسة والبق لا نعرف ولكننا مأمورون أن نؤمن بها وقالوا المفسرون الله تبارك وتعالى جمع السر و هذه الكتب كلها في اربعة مئة وثلاثة عشر كتابا انزلها من السماء على المرسلين سرها و وحكمها وخلاصتها جمعها ووزعها في اربعة في التوراة الذي نزل على موسى عليه السلام وفي الانجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام وفي الزبور الذي نزل على داود عليه السلام وفي القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثم قالوا جمع سر وأحكام وخلاصة هذه الكتب الأربعة كلها ووضعها في القرآن في القرآن الكريم ثم جمع السر وأحكام وخلاصة القرآن الكريم وضعها في سورة الفاتحة إذن سورة فاتحة الكتاب سورة جامعة متضمنة جميع ما في القرآن من معاني من أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم والضالب تضمنت هذه الآيات كل ما في القرآن من الأحكم والحكم وأثبتت السورة النبوات من عدة جهات أولها قوله تعالى رب العالمين العالمين قال المفصلون رحمهم الله العالمين جمع عالم الرب تبارك وتعالى هو رب جميع العالم وجمع العالمين عالم الانس عالم عالم الجن عالم عالم المخلوقات كل مخلوق بنوع خاص وخلق خاص وهيئة خاصة ونطق وتكلم خاص وحركات ومشي خاص كل نوع منها عالم بذاته مستقلا مثلا نرى عالم الذر الذر النمل كم عالم في النمل نمل طويل احمر هذا عالم نمل طويل اسود هذا عالم نمل صغير هذا عالم نمل يطير بجناح هذا عالم نمل يمشي هكذا كأنه يسمون الفارس هذا عالم ونمل أبيض الذي يدخل في الخشب في البيبان هذا عالم وغير ذلك أنواع النمل أنواع كثيرة لا يدخل تحت حد ولا حزن من رب هذا؟ الله جلال جلال وننظر نظرة تأمل وإيمان وضمير في عالم الطيور الطيور عدة أنواع وكل نوع منها عالم السقر عالم والبوم عالم والعصفور عالم والحمامة عالم والعندليب عالم والببغانة عالم والهدهد عالم والغراب عالم وغير ذلك كثير والنس عالم وغير ذلك كل هذا نحن نسميهم إيه طيور عالم وغير ذلك أنواع كثيرة والحيوانات الحيوانات الضارة منها وغير الضارة الأسود والنمور والفهود والذئاب والسعالب والكلاب والقطط وغير ذلك أنواع شدة والأحصينة حصاد فرس جمل فين عمار بغل كلاب قطط وغير ذلك الظرافة أنواع شدة كل هذه عالم والرب تبارك وتعالى رب العالمين أي خالق هذه أشياء كلها وهو مدبر أمورها ورازقها سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يا له من إله عظيم يا له من إله عظيم تبارك وتعالى الرب المعبود الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هل بعد هذا هنالك أناس يتركون هذا الإله العظيم وهذا المعبود الجليل يتركونه جانبا ويعبدون أصحاب القبور والأموات والأولياء والصادات وفلان وعلان هل هذا من العقل في شيء؟ أبدا نسأل الله السلام ونسأل الله العافية ولكن قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنها لا تعمل أرصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إذا نظر هؤلاء بعين البصيرة وتأملوا تأمل إيمانية لعرف المولى جل وعلا ولكن نظرتهم ليست نظرة إيمانية وليست نظرة يقين وليس النظر بالدمير لا نظر صدقية كالعلماليين الذين يقولون إننا إذا رأينا بعين ولمسنا باليد آمننا به إنه موجود وإذا لم نره بالعين ولا نلمسه باليد لا نؤمن أنه موجود فإن لله وإن إليه راجعون فلا يليق به تبارك وتعالى أن يترك عباده سدا وعملا بعد أن شرف جنس البشرية على سائر أنواع المخلوقات إذا نظرنا أيها الإخوة نحن فن البشر الله تبارك وتعالى ميزنا وشرفنا وكرمنا من عدة جهات من عدة أوجه أولا من حين أن أخرجنا الله تبارك وتعالى من بطن أمهاتنا فجعل سنة الكون أن أمهاتنا يلفلفون بالخرق والحاجات والأشياء عوراتنا وسوآتنا وينظفوننا لا نمشي كما يمشي الهواء جنين، بقية الحيوانات هكذا مكشوفين العورات الى ان نكبر ونمشي الله مستورين ولله الحمد هذا واحد من عين الولادة هذه نعمة عظيمة ثانية ونحن خاصة امة محمد عليه الصلاة والسلام امة الاسلام شرفنا وكرمنا وميزنا عن بقية الناس لأن جعلنا من أمة الإسلام من أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فن البشر على وجه الأرض كثيرة كثيرة جدا بالملايين الملايين أو بلايين البلايين. هل كلهم مسلمون لا؟ ومنهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم المجوس ومنهم البوزيين ومنهم الملاحدة. ومنهم الملحدين ومنهم الشركس ومنهم غير ذلك لا يعترفون بوجود الله تبارك وتعالى ولا بألوهيته تبارك وتعالى ومن وميزنا الله نحن تبارك وتعالى جعلنا من أمتنا إلهي الله محمد رسول الله هذه والله نعمة عظيمة نعمة عظيمة جدا ثم جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين لم يجعلنا من أمة غير محمد لا بل جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذه والله شرف شرف لنا شرفنا الله وكرمنا الله بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم آخرون الأولون أو بعبارة غير هذا لا أتذكر الآن لفظ الحديث آخرون بمعنى آخر الأمم قوم قوم نوح راحوا قوم هود راحوا قوم صالح راحوا قوم شعيب راحوا قوم موسى وعيسى راحوا قوم إبراهيم راحوا قوم لوط راحوا قوم يونس راحوا قوم زكريا ويحيى الراحل نحن قوم محمد صلى الله عليه وسلم محمد آخر الأمم ولماذا؟ لأي لكي لا يطول نومنا في التراب تحت التراب في القبر لا يطول والأولون يوم القيامة آخرون في الدنيا آخر الأمم والأولون يوم القيامة أول ما يخرج من القبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بقية الأمم هذه كلها ميزة وشرف وإكرام من الله تبارك وتعالى لنا والثاني من اسمه تبارك وتعالى الرحمن فإن رحمته تمنع إحمال عباده وعدم تعريفهم وهدايتهم إلى ما به ينالون غاية كمالهم ومنتهى سعادتهم في الدنيا والآخرة وهو تبارك وتعالى رحمن رحمن الدنيا وهنا تفسير أقوال المفسرين رحمهم الله رحمن الدنيا قول ورحمان الدنيا والآخرة قول رحمان الدنيا لجميع من خلق أي يرزقهم من إنس وجن وطيور ووحوش وذرات وبهائمة وحيوانات وحيتان في داخل البحار وديدان وغير ذلك رحمان وبرحمانيته يرزقهم سبحانه وتعالى ومن اسمه جل وعلا الرحيم الرحيم قال المفسرون رحيمه الله في ذلك ايضا قولان رحيم في الدنيا والاخرة قول ورحيم في الاخرة خاصة هذا قول كما جاء في الاسر في صفة الرحمن الرحيم قالوا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة وفي قول آخر رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أي ورحيم الدنيا والآخرة أيضا ورحيمهما يرحم عباده المؤمنين قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء رحمته تبارك وتعالى وسعت كل شيء السماوات والأرضين والبحار والجبال والرمال والسحارة والمدن كلها رحمة الله تبارك وتعالى أوسع منها كلها ورحمتي وسعت كل شيء وهذه الرحمة لمن ويقولون بعض المبتدعة وجماعة من اتباع الصوفية يقولون الله تبارك وتعالى وبما انه رحيم يرحم جميع عباده عاصيهم ومطيعهم مؤمنهم وكافرهم يرحمهم جميعا كلهم ليه لانه الرحيم ولكن القرآن الكريم لم يقل هذا يقول قولا اخر كلام رب العالمين فوق كل الكلام وهو اصدق القائلين ويقول تبارك وتعالى في سورة نساء مرتين ومن اصدق من الله قيل وقال مرة ثانية ومن اصدق من الله حديثا لا أحد إذن نحن نؤمن ونصدق كلام ربنا تبارك وتعالى ولا نؤمن ولا نصدق كلام الصوفية الدجالين الله تبارك وتعالى بعد أن قال ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء ثم حدد ذلك الرحمة بإيه فقال وسعتمها للذين آمنوا فسعجبها الذين يتقون فسعجبها الذين آمنوا وصدقوا وهذه الرحمه خاصة بالمؤمنين وهذه الرحمه خاصة بالمؤمنين أما غير المؤمنين لا الكفار اليهود النصارى المجوس اللادينيين العلمانيين غير وغير وغير ما لهم نصيب في هذه الرحم إلا إذا ثابوا في حال حياتهم ثم بعد ذلك عملوا اعمالا ترضي الله تبارك وتعالى والتوبة باب التوبة مفتوح، الى ان تطلع الشمس من مغلبها وكما قيل في المثل العود الى الحق فضيلة التائب من الذنب كمن لا ذنب له اذا تاب هؤلاء سواء من النصارى او من اليهود او من المجوس او مشركين اي نوع من اعداء الاسلام والمسلمين اذا تابوا توبة صادقة الصحيحة الله تبارك وتعالى يقبل توبتهم. يقبل توبتهم. ويعاملهم بموجب انه رحيم تبارك وتعالى والتوبة تجب ما قبلها تجب اي بمعنى تغسل تغسل ما قبلها راح بعد التوبة صار نظيفا مؤمنا وهذا برحمته انه رحيم وقال تعالى في سنة الحجر الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عبادي إني أنا الغفور الرحيم نبي عبادي أي قل لهم ألمه إني أنا الغفور الرحيم أغفر لهم ذنوبهم وأرحمهم نبي عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم كما أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم وكذلك شديد العقاب لا يأمن أحد بعمله ولا يقول أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا خلاص المفتاح الجنة في جيبي لا بل يطلب ذلك من الله تبارك وتعالى بفضله وإحسانه وجوده وكرمه وبرحمته وغفرانه لا يتكل على عمله واقتضاء الرحمة الربانية تبارك وتعالى لحفظ الابدان تضملت انزال الغيث وانبات الكلى واخراج الحب وتفجير الارض بالعيور واسالة الانهار واسمار الاشيار وتعمير الانصار هكذا اقتضاء الرحمة لحفظ الابدان الله تبارك وتعالى الرحيم وهل رحمته تبارك وتعالى خاصة ليوم القيامة يرحم المؤمنين ويدخلهم الجنة خلاص انتهى لا وكذلك رحمته في الدنيا وآثار رحمته في الدنيا حفظ الأبدان من الأمراض والأوبئة وإنزال الأمطار وإنبات الكلأ والعشب وسيالان السيون والأنهار والمجاري وتنبيت الأزهار وتخضير تورق الأشجار وأزمار كل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى لعبانا. لو لم ينزل المطر من السماء ولم تمت العشب من الأرض ماذا يأخذون الناس سواء كانوا بشرا أو غير بشرا لولا لم تصمنوا الاشجار ماذا يأكلوه لولا لم يجري الانهار ماذا يشربون؟ ومن اين يشربون؟ وهذا كلها من اثار رحمة الله تبارك وتعالى وهذا كله اذا نظر الانسان نظرة التأمل نظرة يقين نظرة التوحيد نظرة الايمان فيشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فلذلك قيل في بعض أبيات من الشعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وفي كل شيء في السماوات وفي الأرضين وفي الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي الليل وفي النهار وفي النوم وفي اليقظة وفي الشغل وفي المشي وفي الأعضاء والحركات الذي في جسم الإنسان وفي كل شيء له آية تدل كل هذا تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورا شاهدوا ولله في كل تحريكة كل ما يتحرك سواء تحرك الإنسان أو حيوان او اشجار او انهار او بحار والحيتان في البحار والطيور في الهواء والنمل في الجحور وغير ذلك كل هذا ولله في كل تحريكة وفي كل بحرك ايه والاصابع الذي تتحرك له ايه لان الله تبارك وتعالى واحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الوراء اي في العالم كله شاهدوا شهادة الحق بانه لا اله الا الله رب العالمين مالك يوم الدين فو عجبا فو عجبا كيف يعصى الاله فو عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده لجاحنه فعجبا كيف يُعصى هذا الاله العظيم هذا الرب الكريم هذا الخالق العظيم هذا الرحمن هذا الرحيم هذا الله الذي واحد لا شريك له هل هذا يُعصى؟ هل من المعقول أن يُعصى يترك عمره؟ ولا يُنفذ أوامره ولا يُؤدى فرائضه وواجباته الذي أوجبها وفرضها علينا؟ فعجبا كيف يُعصى اللي؟ أم كيف يجحده لجاحده الجاحد الناكر الذي يقول لا لا في شيء له كيف يجحده بأي طريقة بأي دليل بأي رسال يقول هذا كيف يجحده لجاحده على هذه السماوات التي فوق رؤوسنا وعلى على على هذا الأرض الذي نمشي عليها ونبني عليها كل هذا الشاهد والبحر الذي تجري وقالوا في معنى البحرين البحرين في جوار بعض أحدهم حلو نزيد الطعب والثاني مر مر المزاق مالح سبحان الله العظيم هذا لا يقل في هذا وهذا لا يقل في هذا هذا قدرة من؟ قدرة الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى كيف يجهده الجاهد؟ كيف ينكر الجاهد الكافر العنيد؟ لأنه ليس إله ويقول هكذا الدنيا يولد هذا ويموت هذا ويكبر هذا ويشغر هذا وهكذا حوالت خلاص ما فيش لا قيامه ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب ولا شيء كيف يقول هذا فوا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد لا, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واقتضت الرحمة الربانية لحفظ الابدان تضمنت انزال الغيس نزول المطر وانبات الكلأ والعشب واخراج الحب وتفجير الارض بالعيون الذي يسمونها آبار وانصالة الانهار واسمار الاشجار وتعمير الامصار تعمير الامصار البيوت والدول هذا قرية وهذا مدينة وهذا كذا وهذا كذا تعميرها في البنيان البيوت والبساتين والتكاكين والمدارس والمساجد هذا. هذا كلها آية من آيات الله هكذا اقتضاء الرحمة فاقتضاؤها لما تحصل به حياة القلوب والأرواح وتعميرها لا يكون الا بالدين الذي جاء به رسول الله عن ربهم تبارك وتعالى بيقود العبادة إلى الرشاد ويصدوهم عن الغي والظلم والفساد